أني قبل الله ويحصلت إلى فرحة يعني كيسوس الأمام قد تقرأ عن هذه هي والواسعة معيالك أو دتك بالفجوه إنو الو الواسعين إنها بادية والواسعة بهقول الساسون قالوا يقولون كبادنا لغيالها معيالي وانسو الشيئاني أورتيا مريسة جنشيا مراه وخالص هذه من الولب يعني, يعني أملك برم أصدق لها لأملك في السنين على كل حال حاصل فهو هي دريغة ورسق خلافة فأنت اللي بألالي كانوا أحوال شادي هدي برد أيتاي تدوروا لما جدوا أحسر كلو بيهاي وحايل حدود رغليكرا إلى تدوروا واجبواي لألالي باتصارها إسقلة تقول اني محل عليشه لاني نينك اوفرليزت جبت حافظ دي سي تاع اوفرليزت اكرمليشه ادي دي قلت اسكو هاي تدو وقت هاي ملوجيده جبت حافظ بي سي حنا بقى نشوفوا رد ادبته للمدير هرتي تدو قلت انت زائد انا فريسة ممنوع مها وخاص اما حزائد سواء ها دي تضوء اسكيري هاي شراعه انا اربتك وجوه وجبه ايه وخاص انا اقامت اربتك وجبه جيد هالفريسة ها اي كي ان فريسة اما بنانا باع له فريسة وحيال لغته وحيال فل... العريري لا سهل جيد هالعريري هايو نبني عليه الصلاة والسلام يعني وما أصلناك إلا الرحمة للعالمين إلهي رسي ورحمة رسي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلم أبعلمنا بما جهننا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لظيف ربي يسر لا تعسر يا كريم سيد لحمه حديث كأها وحواه عليه الصلاة والسلام وحسري إذا أحد المؤذن في أذانه وضع الرب يده وضع الرب يده فوق رأسه فلا كذلك حتى يفرو من آذانه وإنه ليغفر له مدى صوته فإذا فرغ على الرب صدق عبدي وسهدته بشهادتي بشهادة الحق فأبشر حديث سمكيسي حيث أهال به صوبنا عليه الصلاة والصلاة والمحاسر إذا, إذا أخذ إذا أخذها الضوء بالله ومعنى أقول الضوء مؤذنك في آذانه، آذانك ستسجد الضوء وضعه الضوء ربه الضوء الضوء يده, يده فوق رأسه ناضح أن كل شيء ستسجد الضوء فلا يزال كم الضوء هذا اللي قصاص يعني ساس الاو نعناها حتى الى ان نفرو الى ان نفرو من ادان اللي ادان كيسيتس إن مايو انتي اداكي سياسك دحبو واش كبلو انا ما ضاو سؤالي ساء وانه امتى شيء انا جا وإنه أمر في شأنها ليغفر له ولا نافع ليغفر ولا نافع له للمؤذم ولا نافع مدى صوته انتقه صوت كيس أسجاره يو. مدى صوت كيس انتقه ألعا اسمو قيري انتي كيهين أفرت الجهو انتي سوكيس لغا مخلايو لو لغا ديو معنى دنبي الكيسي او لغا ديو وحياه يعني متجسمة او يعني او تبوحها لغا ديو انتاس ام او سوكيس اسجارة هي دنبي اهاي علي دنبي اسجارة لن دن ألو الهفا مدى صوته انت مدى حتمنه مدى صوته واجرته ايضا مدى صوته لكن اهل اللغة وحيث سوابك يالين مدى صوته مدى صوته او نشده بعض اللغة بعض اللغة بعض الودي تجديدك وحي يعني بعض الودي مدى صوته وحيث مدى دعنا اه مشهور اه مدى دعنا مشهور اه مدى صوته اني وحل الدين المقار لقا ذلك لما اللقا لكن وحاشه رودي مدى صوته صوت كيسي قدر كيسي انتزجاله هلعا زنب كيسي واحد جسمي عدل اليا له شيء او لا حول كراد اليا له انتي جارا. اوه يربي انت اسدي جالا بودكاست او ربي واسري يفريه ولو ضعفا انت ذنبي او خلني صوت سيجاره يا اه على فاذا فرغ من اذانه اذا فرغ هتصف ماءه ارنكس اسبو ومنا لما اسقلح قال الرب ربي واثنيت على شأنه صدق عبدي ادونكي ورشاي فيما قاله حس وقمشاي وحاسلو ادفي وشهدت وحات يا مكاتف عذيه عبدي, عبدي ادونكي يا اكتفاء بالجراح بشهاده الحقيق. شهادة الحقي حقا شهادة دي شيء ومعيتها يحقا كم ركع لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله يتري كم ركعاتك عظيء يعني إنت لو قزداء ضنبه وعلى هو شهادة تنك للهما ذو إيه وكفر حياة قم بيليس وبشارة تواكس والوسي قم بيليس إذا أخذ الدور بالله ومعنى أسجدك للمؤذين المؤذين المؤذين كيدا كي سأب أذك أذك أذك أسجدك لأه وحاله أذي في مصره وحقه هذا ما يصيره هذا هو حاله شروع اذيك مشروع عا يا مولانا ايضا مشروع او بسوي جيبي يا مولانا وقال يمكن على كان هل هذا ضابطه في عا عايزك واذانك تصحى يا مولانا اذيف هذا على رواه اجارك عادك اجرح حصوص هاي والله كانا في ثلاث عا اخبار لي انا كم انت عندي وعدن بي الامادو هاديد اوك هي انا اخبار اس هي ليب اما اخبار معني اخبار اما دي فيها اخبار صر لمجيع حديثي اوك هي وقد اسئله جواب الكفرها هاد المؤذنين بدهم عم غنيتين عينينا ما الله أكبر، الله أكبر لكن المسلمان معي من رأى منكم منكرا فليزينوا بيدها إلا النبي ينهيري أنه كأوب وقل أوب نساني أوبنا وشاقنا بربل العلو هديك الآناك باب لها شهادة محمود يعني يرى أنا لكن ما أبكي أنت سجوج المسائكة رب الله عنه ويورو دين في عفس ولا يخاف من انه تلاقي من الساعه حد يقدمني مقدمه والواي بنده كانه كانه تسقدم مزلمه ومر ما بنده كانه هي ما حتيرسان قلت اذنك قال لي ساعه ده ساعه وبره هتخوي عليك حجوق ادم اسبتيدي ثلاث دهج انا هو واجبه ساعه ده اذن ولله ما حنقعد مخلوه ليست ايريال كده يستا كوس اعلانك ابو الليل يا ابو اربع نهالو محمد اللي يعني انا مو يعني حيا حيا اهلا الله يا لبابا واه كوس اعلانك و حديثك بشاره عليه الصلاه والسلام اول بشاره اديني انت اديني يعني تمسو غلايا وانا اضفع على راي وضع الرب طبران رفايلس عقسمد وضع الرحمن إلهي رحماها وأصدقها يده ويديسه فوق رأسه مؤاد منك <ممم> بضع على سارا يعني وحاله كنايك تهي إلهيك عمكيش سارا وعلى كنايش إلهي تعني رحمة الله الله بضعها تحريصة إلهي حقيصة همضي حيروشوا يعني صوابك همضي حيروشوا بركة بضاناسية مدت ربانية اكل كيف حيروشوا خيرك يو سمانة الوحريرها يبدأ الاطلاقي وحال الوضاء نعمين انت الهي ونعمين هايو نعميالك هاي هاي ونعم او مؤذنك خاسبه سيلي الوضاء يو فضلي يسي بضان اسك فوقي لا هو رأسي عيل نك وعسلها صفته اوكراسو ما انت اوكراسه ليها على كل حال له اديه لا هي يعني ام امراء ام يعني صار هو الهيره يعني دعنت الهي دعن او اصوبه طعامه يعني دعتاه وكلامه يعني يدون طريقوا به ألو في صلاة خاصة أنا قاعد إذا كنا ودقني ينبضان يدون طريقوا به سلف تركوا عبرهم وكا. أما جعلت عن يوكال إلهي ملو نسبها يو فلا يزال وتمزول كذلك نعم داع تركيس يلو شوائيو متزولو حتى إلا أن ينفرج إلا أن أستبهو من آدمي آدم كيسي وين نوامر في شانير اما سو الشان والحال والفلات هوا حوايه لينظر له والله قفا بدسو تجي قدرف او صوتي سي او جار على العاصمه صحه صوتكس لو ما خلصه اما انا على ضفاء نوش جسماع التاء معناها وحقوس او ملئك الذاي العاث او صوتكي سيقاه ايو اودن بي هدي اللي بوحيو انتصلوا افراء فإذا فرغ قال الرب إليه واصليه تعالى شأنه هو عبدي ادونكي يعني رب أهلهم يدوه عماشي سألها يبضيها صدق الرب وصدق عبدي أسليه ادونكي وحش رواقر شاغي وشهدتها وصل هذا الخداب وحالا لها الاتفاة ومجده استرداغ عبدي محالا هاي وشهده عبدي مهن يعني غيبه على صفوري هذا مجده وحالا ملع سيدو هاي شهدته الخداب هم هوا مركاته عضي شهادة الحقيحة شهادة رون تأهيد مركاته عضي على وضع اف ابشر امبيلسو امبيلسو وحياها وكفرها يو ولينك سي حياه ثوابك كومبيلسو شي وكن شي اذان كيزي بلا او كان دات اسكو دي بيني اذان كيزي حدي اذانك او يعني دات اسكو دي واه مخال اكل افتوها ادريش عمل او كيسي ازعي تصغيلها على الدينة <تصفيق> ويني هو هالرضاء فضي اليه واسع وهي هادان كفضلي ساميه اللي عدوه هيا تواكي انه الصوت ورسولي انتي اثجار سكره محار شميل سنو ايتانك هدي اسكو افتوهين صوت كا كوريولي ديس دي او امثلت اسكو لبين او دات اسكو هذا صوت عادي اهانا لو ضربه صوت عادي اهان كان حد اهان ملء يعني يشريعه على بساره امه فقروفه هذا شيء عادي وايه عادنه يعني هو غالب نخطي وايه ماهنه سنه دمه هو عدك ادي وايه عدك اعنفتيسه على روايه يعني نفت اسكوكويني نفت اسكوكويني اسكوكوين. عادي و ادن ايس ديبن فضنا هكو ديبن ألم. مرددك نباسد كسي كتعواي وعلى الجيدي هذا بركي تضلع لي ملاها فعول بيسوب هايا محمد بي لباس يخير كالله شاير ننكاس او مسلمك كدوين او اجر اجاركو خاذهين او اشيرهين قد كاس قلب وحاسابه وذي ننكاس بساء سياي اجر ملاها بفكاس تنبيه سسليها وخاص معنا سيد الوصليم رب العلمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا رب رب يسر الله عصر يا كريم اليوم عليه الصلاة والسلام حسري اذا اخذت ما دجعت من الليل فاره اللائف الكافرون ثم بعديد النم على خاتمتها فإنها براهة عن الشرك أم الشرك عليه الصلاة والسلام حسري إذا أخذت عديتي مالي ملجعك مكان جيف قاضي ومن الليل عوضي أه ومن الليل عوضي أه فغرأ أغريق يا أيها الكافرون قل يا ايها الكافرون سورد الهراء اخرى سورد قل الكافرون معنا سورد اول كده يقول يا ايها الكافرون سورد اس ثم بعدما اجد اخصتك بعد أخصت اه نم السيحو على خاتمتها اهرس خاتمتها و السيحو إذا أفقاؤه وضنبهيسه يعني أفقاؤه أفقاؤك الصباحه وأفقاؤك الصباحه وحق تنبيه إذا أهاته بطاك بعد نمسيحه فإنها صورة ضياء ورسول الشيغي غلاءة من بريئها شائطة واي من الشركي شرك الحقيسي بريئها شائطة تهيئ شركي الحقيسي بريئها شائطة تهيئ أساحة شبادي إذا أو ضم يسوء معايني إذا من الشرك أي مع معنى يساموها الشرك الأغباري هذا محاقة هاي شركي عبادة الأوصان لما ذا جملة يعني إليه عبادة ديسي غير كذا قالوا أنفياي قالوا أنفها إليها غير كيس إلا عابنين العبادة لا يعبد الكافر لا يعبد مع معابد ما تعبدون فاذنك اعبدي زين واصنام تعني معابد ايه ترى انتم ما اعبدونك الله العبد دائم اعبد زين لمدهم ما عبده ما لو كان حي ي والهراء غادر ان فان انتم تعبدون حقا برغم ذلك لا تعبد ما تعبدون لا تعبدوا ابا بما تعبدون كاتنك دم دم او دم بنه باد بدا او طب يعني الى الكليه اللي ام قالك اي ام فيس طلع على نيوتن اخر حيان يعني اي يعني انه يعني الناس العباد يعني اي وقرقارين وخاصة هذا التماديد معنى هذه ماذا جاءت مكان الجيسة هذه ومن الليل عودي أه ومن الليل عودي أه هذا التماديد يعني عطفيت من الليل بياني هو ايه. غالب أهان أعواله في الشيخ أما ما هو أيه ما عدي من يجي فيه ست اعتمادي ساس وقالي هنا قولوا ياهن الكافرون اخر سيدي <تصفيق> اللواء هدي خفقة اسفل هنا سيوايا وفري اسفل تاسره ساس لواء اذن هدي انات سيحة تتذربتي اضفل ساس لواء قولوا ياهن الكافرون او اول كيد ايتها يقول يا ايها الكاثرون تاس أحر. ثم بعدها هذي ارسك بعد, بعد نمسيحو على خاتمتها سولدان اخرسك خاتمتها لكسيحو اخاس هذا وقالي في ادنبيه اخاسك صوب الحاير في ادنبيه ايها الكاثرون حديث كلاما اماد دونها فانها براءة بريئة شواء من الشرك لك بريئة هذي يأخذناها معاين إذا كانت براءة من الشرك عبادة العلطان لك بيئة هذي كانتين لماذا جملة أخرى نفع الله إله غيرك لأبده حالا لأبده أي أنفسي تنضمنا معالا لأبده وأنفسي وخاصة قال له انت فضائل القران كما تقول الشيعة ايه ما هو حسني حديث او صحيح او ايه حديث يا حديث صحيح او ايه فكبرن اولي نوفل او على الغوريي تمام ابن قاني يا عن جبله حارثه على انت فاهم بالعالم والصلاة والسلام على سيد المسالين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحبه على الجوة إلا هنا إسيد صلوات الله وسلامه عليه وحسري إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها إما تتم فإذا أراد ان يخرجهم منها ان استقم العلى بتلك الصاعه هم عصد افروا ايوه دي ربع الصف قضيتوا يا جماعه قضيتوا الكويت الاحرام قضيتوا الوقت في بتاع بتاع الهرم جماعه ما هيش انا شايفه حلو انت اسمعوا الرسائل عشان شوفنا عصبته وقعت في الاصل الجراء اه ابارترنا ده بيوصل في ولا بيوصل في بي. اصلا وقت ده بالليل ولا كم يكون ديما كم يكون ديما كم يكون ديغلي صباح لما محمد يمسك الزقاق صباح صح مع هو المدير ديالو مع محمد او على حسب عندنا كل نهار معاه فتقيع عياب وحاول او حد ما شنو هو تشويه شو دي المفروض ايل نو ساعه اه الصوره ساعه او تدل على كل اه انا شو تدور فيهم بدهم على انتوا اسبده لهم هرمون ميعان ترى بالوقت بتن ظاهر ان اه الطبيب بيقول ميعان على جسمان هاي كل دول في علي شنو يا حاج هنروح سوا في الصح فوق نزل والله انا خدان والله علي الله الموحدين النار هماتم فيها اماتتان فإذا أراد أن يخرجهم منها أمصهم ألم العذاب تذكى الساعة إذا أذخل الله إليه تذكلي الموحدين كو إليه وحذايا وليها إليه واحد وإلى شريفا له يعني تن وحي كل مهيسة أموداني موحدين تودنا <تصفيق> اناطه ديو لوكو دو دي محمد اذن تكون انت بالاهو حدايام انت الاهو حداه ما نتهدي هدي لان او ماغيش نارت ازجيليو وفرنس معناها وحال وباء يعني انه ظهر علامه جيده وحالنا جيده بعض موجي كقول انت يعني وحواء صحاسه تنتهي اون طوبكينين قولنا العفرين كاونا واصل الله عيدينك وإلهي وحدايا إلهي شريك أصلحين قول الحياة إلهي واحد وايا شريك اللهم المسلمين انت وايا أم الداني يغير تود بك موحدين كمجاني انتي كلا أم دي هرين ونار إليها الفيديو <تصفيق> ما الى وقلها ان الطايره اهان ولجيتوا هوايه بعد وود ما تهدي له كل يوم هوايه كاس كانوا اساعات هذينتين انهم توبكين ان للعفنين اكثر او اماتهم اماتهم الى و بنا في نار الحديدين نصل حفيزي هي توحيتك يعني أثر كيسة إليه أسموتك معنى إليه نافة ديلا أروح ضوضة إليه قبلوضة نوت حقيقي واي حقا لليه هايو أروح ضوضة لقبلوضة أنا حسكا لك هذا المانطور تفسير أو بعد الحديث واي شارحين تئماتة هده سجلو يعني مرقئي صغناغان وهي التوحيد كحقير رضيسي لا إله إلا الله غروب طوانا إروميسي لاكي شروطي او توحيد او سنين فهي أراد إليه أسدونه يعني أن خرجوهم إلا استصابهيو قوات موحيدين تاس منها ناقت <تصفيق> حقية اللي جبئيه مره إليه أزدونه نحريسيس أقصو بها أمسي شفاعه أوه لو شفاعه قاضي لو لو شفاعه قاضي إليه أقصو بها سلام الله مدخولي أمسهم إليه وعسد الإنسياء أمس إليه وعسد الإنسياء موحيدين تاسي عذابكي حنونكس المنسيات تلك الصعب صعب داعس وناصر لنصر بعناية عذابكي حنونكس المنسيات ماذا في حنونكس المنسيات؟ انت لما العذاب المنسيات نرى الآخر عذابكي خلاص على كل حال هذات هنون كيسي واس خلافة يعني اشخاص ننبسي وعيس قلقي واسيسي هاش خلافة بعد واضي وحاس هنونسها ساعة داس هنون او ساعة داسي ولطيفة شديد شدة سعنوشها بعد واضي ماشي او حمامك الاجراء وخواشت وبها لكل يو كل كيف عمل سؤالها حديث هذا سؤاله صوبناها <تصفيق> صلوات الله والسلام عليكم واسم إذا ادهنا أحدكم أحد حديث أصفل بحثها ومعنا أصفل بحثها أصفل بحثها أصفل بحثها أصفل بحثها فليبدأ أكب الله فول بحث راس لما ريس قومت أكب الله فليبدأ بلاه بحاجة به لما ريس قومت الله لما رغم أكب الله فإنه فول بحث أمسا سبكي فاس وعلى سبكيو يذلبو السداع يذهبو والأباحا بالسداعي أسلبحا يذهبو والأباحا في السداعي لفور حنوك أسلبحا لفور حنوك موكاس أسلبحا ماذا حنوك أسلبحا هوي محايا أنت هوي محايا إلي يعني مرحو سوري عني دهنيه دهنيه اربع سرن خط ابو غبيش يا سفره ادي السفره تبعتي وكبها يا ممكن ما ابو عباسنا يا كبها يعني صار صار ان فلبدا الله أحد كيني حديث روء أضحيس أصبقه <تصفيق> أو تنتا دفي المري حديث روء تنتا مضحيسي حديث روء سنعها مهي يعني إرشادها هو أمركا أمركا سئلت بماها هو وحبرت أنه أنا براه سيئن ورون حسن عليه الصلاة فليب جاء بلاو بحاج لما دس قومك لما لا قومه حظاهم قوم عدرين قوامو قوامو قومك هذا ان السوائل اين قوموا اه كان مرحب كان محنلا كان دانو كان كان كان قوم كانوا كان لك كان لك معناه وحوائي قولاً لها ونوكاً فقال سوماً لنباليه وائي لك دان وائي لحاجة كنشيسي ودان كوصاً لهم الحمد لله دانك كوكوسي كما هو دانك كوصاً اهي دانك كو وائي مركب وحوائي مياك بالله وائي لما ظلف اوه اوه اندها كرخوذي آدين على الهراء لما ظلف اوه اندها كرخوذي آدين على هيليكو دي نوفا تا اي تين توبي اما تين تو دا الهيا كليج حاجبل قاموسكا ساساب بولوجير دلو حواي ميشا تين تاس او كطالو اندا وسوتا تا كيالين يوغيل كودي على ودا ان ديفك مريو حاجب بحالو دا وحاله نكا الدولة كايرتي سجوه وطاك عيليها يحاجب عليها حاجب عليها كان منك او بغور تأتيس جوه وزيرك أجوه وصولت مدعوين أجوه وطاك ريوة حاجب عليها حاجبان وحي أهالان مرحى خجران حاجبان ومرحى إلا لين وعندها إلا نهايان وحالو يعني وحالو مغا لما حجات احملاء اهضان حاجبت او ارزجوه بدهبين ارزجوه احملاء اهضان اند ايوهين وبدادها يوم حاجة بدادها وهي على